أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء نود يأم برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر، ولم يعقب يا موسى لا تخف إن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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي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 لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ 117. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 118. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان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 وما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح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 قال يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيَّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون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 ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَنَظَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ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 الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به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 مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَم مَن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ إِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ما يعيده وَمَن يَعْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بَرْهَانَكُم إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعَدَنا هَذا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 مت فوجم من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها علم ولم تحيط بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ النَّبِيحِ وَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ